الهدوء ماجهور إن شاء الله حدثي يا زينب الكبرى حدثي يا زينب الكبرى زلزلي عرش يزيل يعلي ثارات الشهيد زلزل عرش يزيد يا, يا لتارات الشهيد حدثي يا زينب الكبرى حدثي يا زينب الكبرى زلزل عرش يزيد يا لتارات الشهيد زلزل عرش يا زيد يا لتارات الشهيد حدثي, حدثي يا زينب الكبرى زلزلي زلزلي عار الشيا يا اللي زلزلي زلزلي, زلزلي عار الشيا يا اللي ثرات الله والصلال ركبوا الى أرض يتريد وعلى هي الصبح طول هاشميا كربلاء اي الولي الجرحنا بضان وحروف حره زينب يا وسلام اكبر الى أرض يثري وعلى هي سبحتول هاشميه كربلا ايون ولي الجرحنا بضوا وحروف حرته زينبيه حدذي يا زينبا انت لي في السماء واكتب فان وقل جبيني كل ارض ان كل ارض ان كربلا عن كربلا في يوم عاشه عن مناجات السيوبي للمناحيات عن حسين الخر من وقع السهام عن حسين الخر من وقع الف حدثي عن ذلك السهم المثالات حينما فر من الأقواس يالهاد مستقرا بين أضلاع الإمام مستقرا بين أضلاع الإمام وصل الركب إلى أرض يترى وعليه سبحة هاشمية كربلائي وللجرح نبضى وأحروف حرة زينبي وأحروف حرة زينبي حدثي يا زينباه أنت لفع في سماو واكتبي فوق الجبيني كل ارض ان كل ارض ان كربلاو حدثي عن كربلا في يوم عاشه عن مناجات السيوف للمناحر عن حسين الغرم الناطع السهام عدتي عن ذلك السهم المثالات حينما فر من الأقواس يا مستقرا بين أبلاع الإمام مستقرا بين أبلاع بالبكاء حدثي عن جسد الغل على الغابرة بالعزائي حدثي عنه وشمر صاعد صادرة للسماء حدثي عنه طريحا قاطعونا أحرى وحسينا وحسينا وحسيناه وحسينا واحسينا واحسينا واحسينا واحسينا وصل الراس عن الجسم بلا رحمه واحسينا ثم علموا برمحا فاضب العوام واحسينا وَنِسَاءٌ صَارِخَاتٌ دَخْلًا خَيْمًا وَحُسَيْنًا وَحُسَيْنًا وَحُسَيْنًا وَحُسَيْنًا وَحُسَيْنًا وَحُسَيْنًا على حر الثرى ضل جسمه الجديد تحت وفأة القيوم يتساعر فلن صقرينا حين ان ضلعه الحزين في بكاء وانيات تكثر وصاح الجبرئ وعلى الدنيا العفا ان سبط المصطفى هي التعافا فحين ما هو بالتراب بالظما دمه نحو السماء قد تدفق دمه نحو السماء قد تفت بالبكاء حدثي عن جسد الظل على الغابرة بالعزائي حدثي عن وشمر صاعد صدرا للسماء حدثي عنه طريحا قاطعونا أحراق وا حسينًا وا حسينًا وا حسينًا وا حسينًا وا حسينًا وا حسينًا وا حسينًا وصل الرزع على الجسم بلا رحمة وا ثم علموا برمح صادب العالم ونساء صرخاته داخل الخيمة وحسينا وحسين وحسين وحسين وحسينا وحسيناه وحسينا وحسينا على حر ثرى ظل الجديد تحت وفعة الخيوم يتسار فليس صدري نحي إن ضلعه الحزين في بكاء وأنيم يتكسر وصاح جبرائي وعلى الدنيا العفا إن سبط المصطفى يتعفار فحينما هوى في التراب في الضمى دمه نحو السماء قد تفجأ دمه نحو السماء قد تفجأ تف... أي عزيلا بلومي جراحات الحسيني وابوأ فيها بصبرك على مر السنين يا زينب الأمي جراحات الحسين وبرثيها بصبر على مر السنين على مر السنين انت صبر في الزمان قائم وامتداد ثابت مقاول قد صلاتي بالإبام لاحم أنت رفض فوق كل ظالم أنت رفض فوق كل ظالم أنت صبر أنت صبر بالزمان قائم وامتداد ثابت مقاوم قد صلاتي بالابى ملاح انت رفض فوق كل ظالم انت رفض فوق كل اي عزلنا ابو لمه جراحه الحسين وبوذيهاب صبر على ما مر السنين اي اي زينب اللهم جراح الحسين وبوذيهاب صبر على ما مر أنت صبر في الزمان قائم وامتداد ثابت مطاول قد صنعتي بالعبى ملاحم أنت رفض فوق كل ظالم أنت رفض فوق كل ظالم أنت صبر في الزمان قائم وانتي دا دا قد صنعتي بالاباع ملحم انت رفضا فوق كل ظالم انت رفضا فوق كل ظالم حد يا زينب الكبرى حد يا زينب الكبرى زلزله عارشه يزين يا لدارات الشريف زلزله عارشه يزين يا لدارا حدتي حد يا زينب الكبرى حديثي يا زينبا الكبرى زلزلي عرش زلزلي عرش يزين زلزلي في ذكرك القافيات ليه في الثرى يا تقالاب فاحملي من جرحيني قاطرات ساقطيها فوق الشعب المعذب ابحريت في ذكرك قافياتو لحسين في الثراء يا تقلق فاحملي من جرحي قاطراتك ساقطيها فوق شعب معاذب يا ابنة زهراء موزي رمحوا بالكبرياء فبعينيك تنجار قافيات طول ومائي يا بنت الزاهره هز رومحل كبرياء فبعينيك تنجار قافيات اللهمائي نبا الله على الناحر تفجّر واعتل الرأس على النوم حي وكبا فهاوا على الرسو يزيد وتدمر فهاوا على الرسو يزيد وتدمر احملي الدم بكف تتساعد ساقطي منه علينا لنحرق ليس يقصى أو يصفى شاب حيدا ليس يقصى أو يصفى شعب حيدا أبحرت في ذكرك قافياته لا يا في الضرا يا تقلب فاحملي من جرحي قطرات ساقطيها فوق الشاح بالمعذاب ساقطيها فوق الشاح بالمعذاب يا بنت الزهراء ابن رمحوبل كبريائي فبعينيك تجارات قافيات طول وماءي الله على النهر تفجرات واعتل الراس على الرمح حي فهوى عرش يزيد وتدمر فهوى عرش يزيد وتدمر احملي الدم بكف تتساعر ساقطي منه علينا لنحرر ليس يقصى أو يصفى شعب حيدر ليس يقصى أو يصفى شعب كلمينا فلقد فلقد عشنا على الإسرار والصابر ألبسينا عزة من كربلا من علمينا كيف ناح يا شعب عزين لحظة النصر نحن بايعنا حسين خاضب الناحري كيف ناح يا شعب عزين نحن بايعنا حسين غاضب الناحري زينبامو في خطاك الفجر كل الخطابات وصرخنا ألف كنال الضلالات نحن شعب قد عرفنا بالعطاءات قد أخذنا من حسين حزة العمر قد أخذنا من حسين حزة جراح كربلا ثورة الدم على كل حك من قد علا بالفزادين فنابض الزينب صاح كللا يا يزيد يا لثارات الشهيد بالبوادي هو من جراحها قد صرخنا يا حسين في وجوه الظالمين بالجهادين فكل ظالمين قد تجلى ظلمه لن, لن يدوم حكمه في البلاد لن يدوم حكمه في البلاد لن يدوم حكمه في البلاد كلمينا فلقد عشنا على الإسرار والصبر ألبسينا عزه من كربلاء ثور الدنيا احرق كيف نحيا يا شعب عز الدين لحظتنا نحن بايعنا حسين خاضب الناحري نحن بايعنا حسين فاضب الناحري زين في خطاك فجرت كل الخطابات زينباو وصرخنا الفكلال الضلالات زينباو نحن شاب قد عرفنا بالعطاة قد أخذنا من حسين عجزة العمر جراح كربلة ثورة الدم على كل حكم قد على بالفساد فنابض زينب صاحة كلا يا يدي يا لثارات الشري في البوادي ومن جراحها قد صرخنا يا حسين في وجوب الظالمين بالجهاد فكل ظالمين قد تجلى ظلمه لن يدوم حكمه في البلاد لن يدوم حكمه في البلاد ولذن من فجاره على كل يزيده فإما تشهيده سيحيا من جديد ولذن من فجار على كل يزيد فإن مات سيحيا من جديد آه زينب في ثورة المناحر صوت عز الدائر المقابل بعد التجلى في خطاب عاشر صوتها هذا هز كل جاد صوت هذا هز كل جاد زينب في ثمرتنا مناحب صوت عز دائر المقابق قد تجلى في خطاب عاشر صوتها هز كل هز كل جار, جار وليد من فجارون عليكم لا يزيدك فإن مات الشرير سيحيا من جديد فإن مات الشرير سيحيا جديدا زينب في دورة الملاعر صوته عز دائرا المقاد قد تجلى في خطاب عاشر صوتها قد هز كل جائر صوتها قد هز كل جائر زينب في دورة المناعر صوت عزي تائر مكاظر قد تجلى في خطاب عاشر صوتها قد هز كل جائر صوتها قد زينب الفي كورة المناحر صوت عزي ثائر مكابر قد تجلى في خطاب عاشر صوتها قد هزك الأجار فوتها قيد هزك ولي الدم من فجار على كل يزيد فإن ما سيحيى من يزيد فإن تشهد سياحيان زينب في ثورة المناح صوت عز دائر المكابر قد تجلى في خطاب عاشر صوت هاق هز كل جاد زينب في دونك المناحب صوت عزيز دائر المكابر هل تنجل في خطاب عاشر صوت ما قعد كل جاي صوتها قعد هز كل جاي حد فيا في زينب كبرى حدثي يا زينب الكبرى يا لثارات الشنين زلزل حدثي يا زينب الكبرى حدثي زلزله زلزله عار غمضت عين العطيل لو جرحها ما فتر لحظه وبقى في تصدرها سكنتي الآوت حادر دميعها من بعد ما فارقنا بجمرها غمضيت عالي العقيل وجرحها ما فتارت لاحظة وبقى في تصدرها كنت الاء وتحادر دمعه من دع ما فارغ نو جمور ها تحملان للبلايا ابقلبها والحلايا ولا اعاد دمعي عديل نقطة نهاية تحمل أنوان البلاية بقلبها والحناية ولو أعدد ما يواصل عديل نقطة نهاية ابتدي الفاقد العقل للنبي المختار ومن بعيدها مصيبه الحلت على الدار دخلت عيدوان والظاهره بلا اخمات دخلت عيدوان والظاهره بلا اخمات وفقدت امها وقلبها يرتج ابنك وتبعيته معضلته بحامي الجار في وساك ما يحرى بحيدار مثل ما صار في وساك ما يحرى بحيدار مثل ما صار ابتدي الفقد العقيل ليلة بالمختار ومن بعيدها مصيبت الحلة على الدار العيد العيدوان والزاهرة بل اخمار ودخلتي العيدوان والزاهرة بل اخمار وفق دايت امها وقلبها يلتغي بنار معضلتها بحامي الجار في وسط محراب حيدار مثل ما صار في وساة محرى بحيدار مثل ما صاد هذه النار أخوها لما انجعد سمع تبدويت فاطا تدنو منا قل لبعدك يا أخو صيبتي تكبر تترك النار قلبي يا أخو يا الحسن بات شريب طاف كربل نشوف المصايب بات شريب طاف كربل نشوف المصايب العساك خدنه من خدر المسو تنطري الهجمة ما لناصي خيك حسين الشفية ناشد الأمة قلبه صابي ينظر احباب على حار التراي باشروا باف كربله نشوف المصايب باشروا باف كربله نشوف المصايب ويقع ابو علي قافل وباقي هلي بين المصايب ابتلي آه ويجي عند الشمر يفريب سيف النحر جسم اخويا وحسينه, وحسينة, وحسينة, وحسينة, وحسينة, وحسينة, وحسينة, وحسينة سبا يسع جم نزف في و جرح من نظرنا في فطر ما لرى دب كتاب حر التراب والمواضم والذرى وا حسين وا حسين وا علي قافل وباقي حلي بالمصايب ابتلي محنتيا يجي عند الشمر يفرق بسف النحر كسم اخويا يعقوب و حسين و حسين و حسين ورأس على الرمح دمع الشيب يصح جبنا زف به وجرح من نظرنا يفطر من غراء جزت بحر التراء بالمواد موذراء وحسينا وحسينا جراحات وبلاي مصافي غادري ولو بيس شرح ليحسي أبدي بيارزي جراحات بلايه مصاوي غادريه اولبر جرح لي حسين يا رزيه ابد يا رزيه عاري ساكن البوادي والاعاده ترضى بالعوادي قلنا راضي اتركنا كسلنا اي واحد مننا اه عاري ساكن البوادي والاعاده ترضى بالعوادي وانا اسرع اشتكي ونادي واني يسرى اشتكي ونادي ما سمعني فطر الفؤادي ما سمعني فطر الفؤادي جسم عاري يتاكن البوادي والآعادي يترضى بالعوادي واني يسرى أشتكي ونادي مع سمالي فطر الفؤاد جراحات بلاي مصاب غاضري ولو بس جرح ليحسين أباد بيع رزي ولو بيس جرحي لحسين أبدي جسم عاري يمتاكن البوادي جسم عاري يمتاكن البوادي والأعادي رض بالعوادي وعين يسرى اشتكي ونادي ما سمعني الفطر الفؤاد يسمعني يشاكل البوادي والأعادي يترضى بالعوادي وعني أسرق اشتكي ونادي ما سمعني فطر الفؤاد ما سمعني فطر الفؤاد جراحات وبلايا مصايب غادره قلاه بس جرح لي حسين ابد يا رزيه جرح لي حسين اسمعاري وساكن البوادي والآعادي ترضى بالعوادي وعن يسرى تستكي ونادي مع سماني فطر الفؤاد اسمعاري وساكن البوادي والآعادي ضَب بالعوادي وانا اسرا ونادي ما اسمعني فطر الفؤاد ما سمعني فطر الفؤاد